والملك صفر صفر وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا Ayetu an nefsu muhtemin, ya Ayetu an Rabbi فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جن